ومن قلب المعرفة مشفوعة باللفظ الجذاب والعبارة الجذلة فهي زادك في سفرك وأنسك في سمرك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول روثوا القلوب ساعة وساعة فإن القلوب إذا كلت عميت أو كما قال ولا يقول الترويح بالغناء الماجن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 وتشغل وقتك بالمفيد، وفق الله في سفرك وحضرك، ووقاك صغر الحوادث، تسيك بالإكسار من ذكر الله، وأرزوك الدعاء بظهر الغيب لأخيك فائز عبد القادر شيخ الزور. هذا الشريط مختاراً من كتاب وقصات مع الأبرار. ورقائق من المنثور والأشعار جمعها الدكتور محمد ابن رشة الصباغ وهي من منشورات المكتب الإسلامي في الطبعة الأولى سنة ثلاثة عشر وأربعمائة وألف للهجرة اثنين وتسعين وتسعمائة وألف للميلاد قال عبد الرحيم البراعي لك الحمد حمداً طيباً يملأ السمى وأقطارها والأرض والضر والبحر لك الحمد حمداً سرمدياً مباركا يقل مداد البحر عن كتبه حفرا لك الحمد مقروناً بشكرك دائما. لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى لك الحمد حمداً طيباً أنت أهله على كل حال يشمل السر والجهر لك الحمد يا ذا الكبرياء وميت بحمدك ذا شكر فقد أحرز الشكر لك الحمد ما أولك بالحمد والسنى على نعم أتبعتها نعما تترى لك الحمد كم قلتنا من صنيعة وابدلتنا بالعسر يا سيدي يفرى لك الحمد كم من عسرة قد اطلتنا ومن زلة ألبستنا معها سترا إلهي تغمدني برحمتك التي وسعت وأوسعت البرايا بها برا وقو روح منك ضعفي وهمتي على الفقر وغفر زلتي وقبل العزر فإني من تدبير حالي وحيلتي إليك ومن حولي ومن قوتي أبرى وصلنا وجهي عن سؤال مجلة وعن جور زهر لم يزل حلوه مرى وبعد حياتي في رضاك توصني على الملة البيضاء والسنة الزهرة وفي القبر آمت وحشتي عند وحدتي فإن نزيل القبر يستوحش القبرى من الدولان الصفحة الرابعة وقال الحسن بن هاني ملبيا لما أراد الحج يا مالك ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك عبدك قد أهل لك أنت له حيث سلك لولاك يا رب هلك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجاري تنسلك كل نبي وملك وكل من أهل لك سبح أو صلى فلك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك يا مخطئ ما أجهلك عصيت ربا عدلك وأقدرك وأمهلك عجل وبادر أملك واختم بخير عملك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك من البداية والنهاية الجزء العاشر الصفحة الثالثة والثلاثين بعد المائتين قال مصطفى السباعي رحمه الله إلهي جلت ذاتك عن أن تدركها أبصارنا وجلت أفعالنا عن أن تدرك تمام حكمتها افهامنا وجلت ألوهيتك عن أن تقوم بحقها عبادتنا وجلت نعمتك عن أن تؤدي شكرها جوارحنا، وجلت عظمتك عن أن تخشع لها حق القشوع قلوبنا وجلت رحمتك عن أن نستودبها بقليل أعمالنا نعوذ بك منك ونفر منك إليك لا نصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك من كتاب هكذا علمتني الحياة في الصفحة الخامسة والعشرين بعد المئة قال سعيد بن المسيب سمعت من يدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك عملا دارا ورزقا دارا وعيشا قارا فدعوت به فما وجدت إلا خيرا ودعت أعرابية بالموقف يوم عرفه فقالت أسألك سترك الذي لا تزيله الرياح ولا تخرقه الرماح من كتاب المستطرف في الجزء الثاني الصفحة الثامنة والسبعين بعد المئتين وقيل يا رحمة الله كل في منازلنا يجاورينا فذكي النفس من جاري من كتاب المستطرف أيضا ذكر ابن كثير أن بعض أصحاب الحسن بن هانئ رآه في المنام فقال له ما فعل الله بك فقال غفر لي بأبيات قلتها في النرجس تفكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السليك على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك من كتاب البداية والنهاية الجزء العاشر الصفحه الخامسة والثلاثين بعد المئتين قال البهاء زهير أيها الحامل هم إن هذا لا يدوم مثل ما تنفى المسرات كذا تفنى الهموم إن الدهر فإن الله بالناس رحيم أو ترى الخطب عظيما فكذا الأجو عظيم من ديوانه الصفحة السابعة بعد المئة الثالثة. قال أحمد الصاف النجفي من قصيدة عنوانها الله أكبر. أفكر بالتفاسف في الحياة، وأحسبها حقائق راهناتي، فيقطع لي سلاسل رهاسي نداء مؤذن الله أكبر، وأضرب سادرا بين الهمومي. وأسعى للوصول إلى النعيم فيدعوني إلى النهج القويم هتاف مؤذن الله أكبر وأفني في الرقاد ثمين عمري كأني ميت في جوف قبري فيوقظني لأحشر كل فجري صياح مؤذن الله أكبر وأغرق في مصالعة الكتاب وأنعم بين أوهام عذابي فيرجعني إلى دنيا الصواري نداء مؤذن الله أكبر وأجهد للتنزه في اختيالي وأمرح بين أنواع الجمال فيوقفني ويسخر من خيالي هتاف مؤذن الله أكبر وأسعى نحو آمال عظامي واخشى أن يخيبها حماني فيشفيني من الداء العقامي نداء مؤذن الله أكبر وانظر في مشيدات المباني وقد حفت بانواع الجنان فيدعو تم ان الكل فاني كتاب مؤذن الله أكبر وتبهرني احاديث العظام وما تحويه من حكم ثواني سينصد في غد كل الكلام ولا يبقى سوى الله أكبر ونمعن في التخاصم والنضال ونثل العمر في قيل وقال فيعلو قاطعا صوت الجدال نداء مؤذن الله أكبر ونأخذ في أحاديث ونبقا بينهاك وبينهاتي فأسمع صوت حي على الصلاة فأنهض صائحا الله أكبر من ديوان الحان اللهيب في الصفحة الثانية عشرة بعد المئتين خرج سليمان بن داود عليهم السلام يستقي فمر بنملة مستلفية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك ورزقك فإما أن تسقينا وترزقنا وإما أن تهلكنا فقال سليمان عليه السلام ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم من كتاب الحلية الجزء الثالث الصفحة الأولى بعد المئة أنشد ابن جريد عن أبي حاسب إذ اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب وأوطلت المكاره واطمأنت وارست في مكامنها الخطوب ولم تر الانتشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب من كتاب أدب الدنيا والدين في الصفحة الثانية والسبعين بعد المئة الثانية قال عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي يا من يرى ما في الضمير ويسمع انت المعد لكل ما يتوقع يا من رجا للسدائد كلها يا من اليه المستكى والمفزع يا من خزائن رزقه في قول كن امن فان الخير عندك اجمع ما لي سوا ثقري اليك وسيله وبالافتقار إليك فقري أرفع ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع ومن الذي أدعو واهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع حاشا لدودك أن يقنف عاصيا أي فضل أجزل والمواهب أوسع من كتاب دولة الوعاء الصفة التاسعة والتسعين بعد المئتين جاء رجل إلى يونس ابن عبيد فشكى له ضيقا من حاله ومعاشه وارتماما منه بذلك فقال له يونس أيترك ببصرك هذا الذي تبصر به مئة ألف قال لا قال فسمعك هذا الذي تسمع به أيترك به مئة ألف قال لا قال فلسانك هذا الذي تمتش به أيصبح به مئة ألف قال لا قال ففؤادك الذي تعقل به أن يصبح به مئة ألف قال لا قال فيداك الطالي تبخش بهما أن يصبح بهما مئة ألف قال لا قال فرجلاك الطالي تمشي عليهما أن يصبح بهما مئة ألف قال لا وما زال يذكره بنعم الله عليه ثم أصبل عليه يونس قائلاً أرى لك مئين ألوفا وأنت تشكي الحاجة من كتاب الحلية الجزء الثالث الصفحة الثانية والعشرين جزأ محمد بن المنكدر الليلة عليه وعلى أمه وعلى أخته أثلافا يقوم كل واحد ثلثا فماتت أخته فجزأه عليه وعلى أمه فماتت أمه فأصبح يقوم الليل كله وحده من كتاب المستطرف الجزء الأول الصفحة الثابعة قال مصطفى السباعي رحمه الله إلهي لو حاسبتنا على خطرات النفوس لحشرتنا مع الأشرار ولو حاسبتنا على تقصيرنا في حقك لحشرتنا مع أهل النار ولو حاسبتنا على نسياننا لآلائك لما أمددتنا بجزيل نعمائك ولو حاسبتنا على تبرمنا بقضائك لما حشرتنا مع المؤمنين ولو حاسبتنا على استبطاء رزقك لو لما كنا من المتوكلين ولو وكلتنا إلى نفوسنا لكنا من الهالفين فعاملنا بما أنت له أهل ولا تحاسبنا على جنوبنا ولا تكلنا إلى أنفسنا صرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أن من كتاب هكذا علمتني الحياة في الصفحة الثانية والخمسين بعد المئة وقال أيضا إلهي وعزتك ما عصيناك اجتراء على مقامك ولا استحلالا لحرامك ولكن غلبتنا انفسنا وطمعنا في واسع غفرانك فلئن طاردنا شبح المعصية لنلوزن بعظيم جنابك ولئن استحكمت حولنا حلقات الإثم لنفكنها بصادق وعدك في كتابك ولئن أغرى الشيطان نفوسنا باللذة عفيناك فلا يغين الإيمان قربنا بما لسائرنا من فسح دينانك من كتابها هكذا علمتني الحياة في الصفحة في الثلاثين. دعت هارون الرشيد إلى الإمام مالك يستحضره في مجلسه ليسمع منه ابناه الأمين والمأمون فقال له. يا أبا عبد الله ينبغي أن تختلف إلينا حتى يسمع صبياننا منك الموطأ فقال مالك اعز الله أمير المؤمنين إن هذا العلم منكم خرج فإن أنتم أعزلتموه يعز وإن أنتم أزللتموه يذل والعلم يا أمير المؤمنين يؤتى ولا يأتي فقال صدق ثم خاطب ولدي أخرج إلى المسجد حتى تسمع مع الناس قال مالك بشريطه ألا يتخطي رقاب الناس ويجلس حيث ينتهي بهم المجلس فحضر بهذا الشرق عن كتاب مساح السعادة الجزء الثاني الصفحة السادسة والثمانين قال عمر بهاء الأمير كلما عن ججا وتحالك شمت في غوره الرهيب جلالك وترأت لعين قلبي برايا من جمال آنت فيها جمالك وترامى لمسمع الروح همس من شفاه النجوم يتلو السنى لك واعتراني توله وخشوع واحتواني الشعور أني حيالك فما تمالكت أي يخر ساجدا واجدا ومن يتمالك من دواني مع الله في الصفحة التاسعة والثلاثين وورد هذا الدعاء في رساله المناجاة للإمام الشهيد البنه الهي أفحمتني ذنوب وانقطعت مقالتي فلا حجه لي ولا عذر فانا المقر بذرمي والمعترف بإساءتي والأسير بذنبي المتهم بعملي الهي فتجاوز عني الهي إن صغر في جنب طاعتك عملي فقد كبر في جنب رجائك أملي قال أبو العتاهية فيا عجبا كيف يُعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد ولله في كل تحريشة وتسكينه في الورى شاهده وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد من الدوان في الصفحة الرابعة بعد المئة قال حاتم الأصم فاتتني صلاة الجماعة فعزاني أبو إسحاق البخاري وحده ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من عشرة آلاف لأن مصيبة الدين عندهم أهون من مصيبة الدنيا وقال أبو العتاهية وقيل ظما لمحمود الوراق: تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع عن كتاب المحاسن والمساوئ للبيهقي الجزء الثاني الصفحة الحادية والأربعين قال موسى بن طرفة كانت الجارية تفرش لعلي بن بكار الفراش فيأتي علي ويلمسه ويقول والله إنك لطيب والله إنك لمريح والله إنك لبارد والله لا عليك ليلتي ويلتفت إلى المحراب يصلي وكان رحمه الله يصل الغداة بوضوء العثمة من كتاب الحليه الجزء التاسع الصفحة الثامنة عشر بعد المئة الثالثة قال عمر الأمير فجر اللهم في عزمي من نور نورا واصطنعني لغد الإنسان في الآطاق صورا حاكما عدلا بهج الله صبارا شكورا أنا يا الله من روحك روح لي حورا فأنا للحق كالبركان لا يترك زورا وعلى الباطل كالبركان ويلا وثبورا أنا جنديك فبعثني لاقتاد الدهورا وأقم حولي من سر مقاديرك سورا من ملحمة الجهاد الصفحة الرابعة والخمسين من عيسى عليه السلام بثلاثة من الناس قد نحلت أبدانهم وتغيرت ألوانهم فقال ما الذي بلغكم ما أرى قالوا الخوف من النيران قال مخلوقا خفتم وحق على الله أن يؤمن الخائف ثم جاوزهم إلى ثلاثة آخرين فاذا هم أشد تغير ألوان وأشد نحول أبدان فقال ما الذي بلغكم ما ارى قالوا الشوق إلى الجنان. قال مخلوقا اشتقتم وحق على الله أن يعطيكم ما رجوتم ثم جاوزهم إلى ثلاثة آخرين. فإذا هم أشد تغير ألوان وأشد نحول أذكان كأن على وجوههم المرآة من النور. فقال ما الذي بلغكم ما أرى؟ قالوا الحب لله. قال أنتم المقربون أنتم المقربون أنتم المقربون من كتاب الحرية الجزء العاشر في الصفحة الثانية حدث هشام بن عروة قال خرج أبي عروة بن الزبير إلى الوليد بن عبد الملك فوقعت في رجله الأكلة فصعدت في ساقه فبعث الوليد إليه الأطباء فقالوا ليس لها دواء إلا القطع فقال له الوليد يا أبا عبد الله أرى لك قطعها قال هشام فقطعت. وإنه لصائم فما تضور وجهه قال ودخل ابن الله هو أكبر ولده استضل الدواء فرفتته دابة فقتلت فما سمع من أبي في ذلك الشيء حتى قدم المدينة فقال اللهم إنه كان لي اطراف أربعة فأخذت واحدا وأبقيت ثلاثة فلك الحمد وكان لي بنون أربعة فأخذت واحدا وأبقيت لي ثلاثة فلك الحمد ويم الله لئن أخذت فلقد ابقيت ولئن أبليت فطالما عافيت قال ابن شوجب كان عروه بن الزبير يقرأ ربع القران كل يوم ويقوم به ليلة وما تركه إلا ليلة قط إرجل ثم عاوج حزبه في الليلة المقبلة من كتاب الحليل الجزء الثاني الصفحة الثامنة والسبعين والتاسعة والسبعين بعد المئة ذكروا أنه لما أراد الله تعالى قبض إبراهيم عليه السلام هبط إليه ملك الموت فقال له إبراهيم هرأت خليلا يقبض روح خليله فعرج ملك الموت إلى ربه ثم عاد إليه فقال له يا إبراهيم وهل رأيت خليلا يكره لقاء خليله قال إبراهيم فقبض روحي الساعة من الحلية الجزء العاشر الصفحة التاشعة لما قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري فانطلق به سعد إلى منزله فدعا بطعام فأكله فقال له سعد أي أخي أنا أكثر أهل المدينة مالا فانظر شطر مالي فقله، وهلم إلى حديقتي أشاطركها وتحت امراتان وأنت أخي في الله لم رأت لك فانظر أيتهما أعجب إلي؟ فسميها لي حتى اطلقها لك فإذا انقضت عدتها فتزوجها فقال عبد الرحمن لا والله بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فدلوه على السوق فذهب فاشترى وباع وربح ثم تابع الهدوء فجاء بشيء من أقط وسم فاتى به أهل منزله ثم لبث ما شاء الله أن يلبث فجاء وعليه آثار العرف فقال رسول الله ما هي ما؟ اي ما شأنك قال عبد الرحمن يا رسول الله تزوجت امراه من الأنصار فقال ما أصتقتها قال وزن نوات من ذهب؟ قال تبارك الله لك أولم ولو بشاء فأجاز ذلك قال عبد الرحمن فلقد رئيسني ولو رفعت حجرا لرجوت ان اسيد تحته ذهبا او فضه قال انس راوي الحديث لقد رايته قسم لكل امراه من نسائه بعد موته 100000 دينار رواه البخاري والنسائي وابن سعد وأحمد حفر الربيع بن خيثم في داره قبرا فكان إذا وجد في قلبه قسوة جاء صدفجعة في القبر فمكت فيه ما شاء الله ثم يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت ثم يرد على نفسه فيقول قد أرجعتك فجدي فمكت كذلك ما شاء الله من أدب الدنيا والدين في الصفحه الرابعة عشر بعد المئة قال الشاعر أنا إن من مناني وإن أجنبت رجاني وإن أجبرت ناداني وإن أقبلت أجناني وإن أحببت والاني وإن أخلفت ناجاني وإن قصرت عافاني وإن أحسنت جازاني حبيبي أنت رحماني ألاصرف عني يا أحزاني إليك الشوق من قلبي على سري وإعلاني يا أكرم من يرجى وأنت قديم إحساني وما كنت على هذا إله الناس تنساني لدى الدنيا وفي العقبة على ما كان من شاني من الحلية الجزء العاشر الصفحة الثانية والستين جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم فقال له يا أبا إسحار إني مثلث على نفسي تعرض علي ما يقول لها زاجرا قال إبراهيم إن قبلت خمس خصال وقدرت عليها لم تضرك معصيه ولم توبقك لذة قال هات يا أبا إسحام قال أما الأولى فإن أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تأكل رزقه قال فمن اين آكل وكل ما في الأرض من رزقه قال ابراهيم يا هذا أفيحصل أن تاكل رزقه وتعصيه قال الرجل لا هذه الثانية قال ابراهيم وإذا أردت أن تعصيه فلا تسكن شيئا من بلاده قال الرجل هذه أعظم من الأولى يا هذا إذا كان المشرق والمغرب وما بينهما له فأين أسكن قال إبراهيم يا هذا أفيحصل أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه قال الرجل لا هات الثالثة قال إبراهيم إذا أردت أن تعصيه وانت تأكل رفقه وفي بلاده فانظر موضعا لا يراك فيه مبارزا له تعصيه فيه قال الرجل يا إبراهيم كيف هذا وهو مطلع على ما في السرائر قال إبراهيم يا هذا أفيحصل أن تأكل رفقا وتسكن بلادا وتعصيه وهو يراه ويرى ما تجاهله به قال لا هات الرابعة قال إبراهيم إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له أخرني حتى أتوب توبة نصوحا وأعمل لله عملا صالحا قال الرجل لا يقبل مني قال إبراهيم يا هذا فأنت إذا لم تقدر أن تدفع عنك الموت لتتوبا وتعلم أنه إذا جاء لم يقل له تأخير فكيف ترجو وجه الخلاف قال رجل هاتي الخامسة قال إبراهيم إذا جاءتك الزبانية يوم القيامة ليأخذوك إلى النار فلا تذهب معهم قال لا يدعونني ولا يقبلون مني قال إبراهيم فكيف ترجو النجاة إذن قال رجل يا إبراهيم حسبي حسبي أنا أستغفر الله وأسود بليه ولزمه في العبادة حتى فرق الموت بينهما من كتاب التوابين لابن قدامى في الصفحة الخامسة والثمانين بعد المائتين روية عن علي رضي الله عنه أنه قال بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظر جهولا أمله يموت من جاء أجله ومن دنا من حدثه لم تغن عنه حيله وما بقاء آخر قد غاب عنه أوله والمرء لا يفحبه في القبر إلا عمله من أدب الدنيا والدين في الصفحة الثامنة بعد المئة قال الشيخ محمد الحامد رحمه الله تعالى يا أرحم الروحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه أنا قد أسأت وأنت رب غافر غوثاه مما قد عرى غوثاه يا سيدي يا من إليه الشكاية أواه مما نابني أواه ادرك بلطفك نادما ذا حسرة مستغفرا مما جنته يداه ما للضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء الله يا الله يا رب نفس عن عبيدك كربة وأرح مما قد عنا ودهاه من مجلة حضارة الإسلام العدد الثالث الصفحة الثالثة كان رجل من أهل الأدب له أصحاب تجمعه بهم مجالس مقروها فدعوه ذات يوم فلم يجبهم فقالوا له ما يمنعك من إجابتنا فقال دخلت البارحة في الأربعين وأنا أستحي من سني ثم لزم الخير والعبادة من شرح الحكم لابن عباد الجزء الثاني الصفحة الرابعة والثلاثين قال الشاعر إلهي لست للفردوس أهلاً ولا أقوى على نار الجحيم فهبني توبة واغفر ذنوبي فإن غافر الذنب العظيم من إعانة الطالبين الجزء الثاني الصفحة الثانية والتسعين. كان زبيد بن الحارث مؤذن مسجده فكان يقول للصبيان يا صبيان تعالوا فصلوا أقدم لكم هدية من الجوز فكانوا يجيئون ويصلون ثم يحيطون به ويقفون حوله وهو يعطيهم فقيل له ما تصنع بهذا قال وما علي أن أشتري لهم جوزا بخمسة دراهم ويتعودون الصلاة من كتاب في الجزء الخامس الصفحة الحادية والثلاثين كان البخاري يصلي ذات يوم فلسعه الزنبور سبع عشرة مرة فلما قضى صلاته قال انظروا إيش هذا الذي آذاني في صلاتي فنظروا فإذا الزنبور قد ورمه في سبعة عشر موضعا ولم يقطع صلاته. من تاريخ بغداد الجزء الثاني الصفحة الثانية عشرة. أخرج الحاكم في مستدركه عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أهدي لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسوسات فقال إن أخي فلانا وعياله. أحوج إلى هذا منا فبعث به إليه فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداولها سبعة أبيات حتى رجعت إلى الأول فنزلت ويؤثرون على أنخشهم ولو كان بهم خصاصة من المستدرك الجزء الثاني الصفحة الرابعة والثمانين بعد المئة الرابعة ومما يتصل بذلك ما رواه أبو جهم ابن حزيفة العدوي قال انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عمي ومعي شنة من ماء وإناء فقلت إن كان به رمق سقيته من الماء ومسحت به وجهه فإذا أنا به ينشر فقلت له فاشار فأشار نعم فإذا رجل يقول آه فأشار ابن عمي أن انطلق به إليه فإذا هو هشام بن العارف أقوى عمرو بن العارف فأتيته فقلت له أسقيق فأشار أن نعم ولكنه سمع آخر يقول آه فأشار هشام أن انطلق به إليه فجئته, فجئته فإذا هو قد مات ثم رجعت إلى هشام فإذا هو قد مات ثم أتيت ابن عمي فإذا هو قد مات من الزهد والرقائق لابن المبارس في الصفحة الخامسة والثمانين بعد المئة رأى بعض الصالحين رجلا يكثر الكلام ويقل السكوت فقال له إن الله تعالى إنما خلق لك أذنين ولسانا واحدا ليكون ما تسمعه ضئف ما تتكلم به ومن كثر كلامه كثرت آثانه من أدب الدنيا والدين من الصفحة الثانية والخمسين بعد المئتين، اشتهى شبل وهو رجل من شبار الصالحين لحما فاشتراه وأخذه ليحمله فانحطت عليه الحداءة فاختلسته منه فنوى الصوم ورجع إلى المسجد فأقبلت الحداءة ونازعتها حداءة أخرى لتغلبها عليه بحذاء منزل الشبل فسقط منها ووقع في حجر امرأة الشبل فقامت وصرخت فلما رجع شبل إلى منزله الوفطر قدمت امرأته إليه اللحم فقال من أين لك هذا اللحم فاخبرته بالحدأتين وتنازعهما فبكى شبل وقال الحمد لله الذي لم ينس شبلا وإن كان شبل ينساه من الحية من الجزء العاشر والصفحة الحادية والستين بعد المئة مضى المسلمون يوم مؤتى حتى نزلوا معان فبلغهم ان هرقلا قد نزل في عدد عديد بالقرب منهم فأقاموا ليلتين يفكرون في امرهم وقالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخبره بعدد عدونا فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له فشجع عبد الله بن رواحة الناس وقال يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا فترة ولا نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة فقال الناس قد والله صدق بن فمضى. فمضى الناس حتى اذا دنى العدو منهم وانحاز المسلمون الى مؤته بدا فهجم زيد بن حارثة فقتل ثم اقتحم جعفر بن ابي طالب الروم فقتل فلما قتل جعفر دعا الناس عبد الله بن رواحه وهو في جانب العسكر فتقدم وهو يخاطب نفسه يا نفس الا تقتلي تموتي هذه حياض الموت قد صليتي وما تمنيت فقد لقيت إن تفعلي فعلهما هديتي وإن تأخرتي فقد شقيتي. ثم قال يا نفس إلى أي شيء أنت إلى امرأتي فهي طالق إلى ذلماني فهم أحرار إلى صحن حائط فهو لله ورسوله ثم أخذ اللواء واستقبل العدو وقاتل برهة ثم عاد يخاطب نفسه قائلا يا نفس ما لك تكرهين الجنة اقسم بالله لتنزلن طائعة او لتكرهن فطال ما قد كنت مطمئنا؟ هل انت الا نطفة في شنه قد اجلب الناس وشد الرنه وما زال يقاتل حتى قتل رضي الله عنهم وجزاهم عن الاسلام خيرا من كتاب شهداء الاسلام في الصفحة الخامسة والأربعين بعد المئة قال المقر إليك أفر من زللي فرار الخائف الوجري فقد بيدي غريق في بحار القول والعمل وهب لي منك عارفة تعرف ما تنكر لي وتهديني إلى رشدي وتمنعني من الزلل وتحملني على ثنن يؤمنني من الوجل فأنت دليل من عميت عليه مسالك السبل على جدواك معتمدي فأنقذني من الدخل وألحقني بجنات لدى درجاتها الأول بصديق وفاروق وعثمان الرضي وعلي فأنت ملاذ معتصم وأنت عماد مستكري من كتاب نفح الطيب الجزء الأول في الصفحة السادسة والخمسين قال إبراهيم بديوي يا رب عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك مالي ومال وما للأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك مالي ومال وما وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت اعز من مأواك وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد منجا سوى من جاك وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك من الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك فاقبل دعائي واستجب لرجائي، ما خاب يوما من دعا ورجاك من مجلة الوعي الإسلامي في العدد الرابع والخمسين قال محمد الناصر الصدام هذه الخطوب تفاقمت أحداثها وعلى بني الإسلام كادت تطبق وتآمرت زمر العدى وتألبت تلك الضغائن بيننا وتفرق جاروا علينا واستباحوا أرضنا وتعمدوا الكذب الصراحة ولفقوا متظلمين تجنيا متعمدين تحديا كادوا اضروا ارهقوا عن النهج القويم ضلالة فتعاورتنا فتنة وتفرق نرجو جناب الله منك معونة فعسى بها منا العزائم تصدق فننيب لله الرحيم ونقتفي اثر الهدى في السابقين ونلحق لم يبق من منجا جاء ولا ملجأ لنا عند الشدائد غير بابك يطرق من ابتهالات في الصفحة الخمسين قال العجلوني وأبياته هذه تخميس لأبيات أبي نواس يا رب إني تائب لك توبة تمحو بها جنبي وارجو رحمة ثمن علي بها وايضا رأسة يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم يا رب اني سائل لك موقن إن النعيم مصير عبد يؤمن حقا وان هو بالخطايا يعلن ان كان لا يرجوك الا محسن فمن الذي يدعو ويرجو المجرم يا رب اني قاصد لك مسرعا حتى اكون بباب جودك مشرعا ذنبي فارجو ستره متضرعا أدعوك ربك كما أمرت تضرعا فإذا ربست فمن ذا يرحم؟ يا رب أنت المقتفى والمرتجى من كل أمر نبتغيه ويرتجى أنت الرحيم وعفو فضلك مرتجى ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم. من كشف الخطا الجزء الثاني في الصفحه الثانية والستين